بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول وسلم الأنبياء سيدنا الله الرحمن الرحيم قال الله الأعرج الله الله الله قال إذا شرب الكلب إناء إي مرات على آله صلى عليه فليغسله هريرة بسم سبع محمد أجمعين أحدكم عبيد عن عن عنه أشرف أبي أن شرب رضي في الرحمن الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب في إناء الكلب شرب أحدكم في هكذا روى هذا الحرف ا ل إ م ا م مالك رحمه الله إ ذ ا شرب الكلب في إ ن ا ء أ ح د ك م وسائر الرواة, سائر الرواه هذا الحديث يرونه بلفظ اذا ولغ الكلب والولوغ هو أ ن يدخل الكلب لسانه في ا ل إ ن ا ء فيه ماء أ و فيه سائب ف ي ح ر ك ه يحرك سائل بطرف لساني أ و يشرب بطرف لساني هذا الولوغ ف إ ذ ا كان ما في الإناء مائعن ل ع ك ع س ل ي ن ح و ه ف ي ق ا ل ل ع ق ه و إ ذ ا كان إ ن ا ء فارغان ي ق ا ل ل ح س ه و الولوغ خاص بسباع ا ل ليس شيء ي ل غ ه إلا ا ل سباع و ليس شيء من ا ل ط ي و ر ي ل غ ه إلا الذباب و السباع ايضا توصف ب أ ن ه ا تشرب كما في هذه ا ل ر و ا ي ة ولغه هذه ا ل م ا د ة فيها لغات خ م س ة جمعها أ ح د ه م بقوله ولغت الكلاب من باب وقع ورثا م ع و ج ل ثم توسع تالغ أ ي ض ا ع د من لغاتها دونك ها إ ن ي من نعاتها ولغت الكلاب من باب وقع تقول وقع يقع ولغ يله ولغت الكلاب من باب وقع ورث ورث يرث ولغ يلغ ولغت الكلاب من باب وقع ورث مع وجلا تقول وجلا يوجل ولغ يولغ ثم توسع و س ع يسع ولغ ي ل غ تالغ أ ي ض ا ولغا ياله هذه خمس لغات قالت و تاله ايضا عدا ح س ب ه ا من لغاتها دونك خذها إ ن ي ا من نعاتها قال ابن عبد البر رحمه الله لا أ ع ل م أ ح د ا يقول إ ذ ا شرب الكلب إ ل ا مالكا يعني أ ن كل من راوا هذا الحديث يقول إ ذ ا ولغ و ليس أ ح د يقول إ ذ ا شرب الا م ا ل ك هكذا قال ابن عبد ا ل ب ا س رحمه الله والواقع ان ا ل إ م ا م مالكا لم ينفرد بهذا الحرف بل هذا ا ل ح رواه ف ر أ ي ض ا ابن خ ز ي م ة في صحيحه ورواه أ ب و ي ع ل ى في مسنده من غير طرق ا ل إ م ا م مالك بلفظ بهذا اللفظ بلفظ ل إ ذ ا شرب ي كما أ ن ا ل إ م ا م مالك ا رواه بلفظ ا ل ج م ا ع ة إ ذ ا ولغ كما هو عند أ ب ي عبيد بن سلام في كتاب الطهور قوله اذا ء أحدكم إ شرب الكلب في اناء أ ح د ك م شربه ذ ه لا تعدى بفيه لما تعدى ب من ولذلك فيه ن بمعنى ا في هنا بمعنى من معنى الكلام إ ذ ا شرب الكلب من إ ن ا ء أ ح د ك م وقد أ خ ب ر ت ك م مره أن ترد في كلام العرب معناه من في هذا من حروف المعاني, لها, من المعاني ما يعني يعني لها معاني جمعها الديماني رحمه الله في قوله للظرف أ ص ل فيه وتعليلا يقع و ك إ ل ى على ومن والبا ومع هذه معاني فيه للظرف أ ص ل فيه أصل معاني, اصل معاني في ا ل ظ ر ف ي ة و ا ل ظ ر ف ي ة قد تكون ظ ر ف ي ة م ك ا ن ي ة وتكون ظ ر ف ي ة ز م ا ن ي ة تقول جلست في المسجد في يوم ا ل ج م ع ة جلست في المسجد هذه ا ل ظ ر ف ي ة ا ل م ك ا ن ي ة في يوم ا ل ج م ع ة هذه ا ل ظ ر ف ي ة ا ل ز م ا ن ي ة و هذا ا ل أ ص ل في معانيها للظرف أ ص ل في وتعليلا يقع ت أ ت ي في للتعليل كما في قول الله تعالى قالت فذلكن الذي لمتنني فيه أ ي ل أ ج ل ه وكقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت امراه النار في هره حبستها في هره أ ي ل أ ج ل ه ا لظرف أ ص ل فيه وتعليل يقع و ك إ ل ى ت أ ت ي فيه بمعنى إ ل ى وذلك كما في قول الله تعالى فردوا أ ي د ي ه م في أ ف و ا ه ه م أ ي إ ل ى أ ف و ا ه ه م وكاله على ت أ ت ي أ ي ض ا في بمعنى على وذلك كما في قول الله تعالى ولاصلبنكم في جذوع النقل في جذوع النقل أ ي أي عليها وكاله على ومن كما في قوله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا شرب الكلب في إ ن ا ء احدكم أ ي منه للظرف أ ص ل في ه وتعليلا يقع وكاله على ومن والبا ء ت أ ت ي في ه أ ي ض ا بمعنى البا ء وذلك كما في قول زيد الخير وتركب يوم الروع فيها ف و ا ر س بصيرون في طعن الاباهر ب ه ر والكلاء جمع أبهر و ا ل ك ل ا جمع كلية بصيرون في طعن أ ي بصيرون ب بطعن و ك إ ل ه على ومن والبا ومع كما في قول الله تعالى قال ادخلوا في أ م م قد خلت من قبلكم أ ي مع أ م م وهنا يعني منذ م د ة ما حدثناكم بطرفه أ د ب ي ة فنغتنم هذه ا ل ف ر ص ة انا حدثتكم قلت لكم كما يقول زيد الخيل أ و زيد الخير كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل هو صحابي من ا ل م ؤ ل ف ة قلوبهم هو مشهور بزيد الخيل واسمه زيد بن مهلهيل الطائي اشتهر بزيد الخيل لكثره ما كان عنده من الخيل والعرب كانوا قوما لا تكثر الخيول عندهم إ ن م ا يعني أ م ا ل ه م ا ل إ ب ل ل ل خ ي ل فلما كثرت الخيل عنده اشتهر بها ولقب بها فقيل زيد الخيل فقال ابن حجر وفد و على النبي صلى الله عليه وسلم س ن ة تسعين فسماه زيد الخير بالراء واختلفوا واختلف في, في, في موته فقيل مات بعد منقلبه من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقيل مات في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزيد هذا كان من فرسان ا ل ج ا ه ل ي ة المشهورين ومن شعرائهم ومن أ ب ط ا ل ه م معروف مشهور له قصص ك ث ي ر ة في كتب ا ل أ د ب ومن منها ان ي قصه ة ي ر و ن ا يذكرها ا ل ق د ض ي التنوخي في كتاب المستجاد و ا ن حج الحموي في ثمره ا ل أ و ر ا ق وغيرهما قالوا إ ن رجل بن و شيبان فهذا في ه ا في ج ا ه ل ي ة أ ص ا ب ت ه م س ن ة أ ذ ه ب ت ا ل أ م و ا ل ف أ خ ذ رجل منهم عياله وذهب بهم إ ل ى ا ل ح ي ر ة وقال لهم أ م ك ث و ا هنا بجانب الملك يصبكم من خيره وانتظروني حتى أ ر ج ع و ا ل ا في نفسه أ ل ي ة حلفه الا يرجع إ ل ي ه م حتى يكسبهم خيرا أ و يموت هل ذ ا ا عدم و الفقر يعني إ م ا أ ن ي أ ت ي ه م بما يغنيهم ويكفيهم و إ م ا أ ن يموت فلا يرجع قال فانصرف مشى يومه إ ل ى الليل ف إ ذ ا ب خ ي م ة ص غ ي ر ة وبحذائها مهر فقال في نفسه هذا أ و ل ا ل غ ن ي م ة فذهب ليفك لي المهر ف إ ذ ا بصوت من ورائه يقول له خل عنه و غ ن م نفسك قال فتركه وانصرف فمشى س ب ع ة أ ي ا م فصادف عطن ابيل عطن إ ب ي ل هو الموضع الذي تربط فيه ا ل إ ب ي ل ف إ ذ ا عطنوا ابيل يعني ما فيه إ ب ي ل ولكن عطن إ ب ي ل قال و إ ذ ا بخباء عظيم و إ ذ ا ب ق ب ة فقال في نفسه لا بد لهذا العطن من إ ب ل ولا بد لهذا الخباء من أ ه ل ولا بد لهذه ا ل ق ب ة من رب قال فنظر في ا ل ق ب ة ف إ ذ ا شيخ كبير قد اختلفت ر ق و ت ه ك أ ن ه نسف ضعيف العظم هل ديرها هذا تلاقوا تلاقوا حتى ولو حتى كتب قال ف ا خ ت ب أ وراءه فلما وجبت الشمس إ ذ اذا بإبل إ بفحل وخلفه م ئ ة من ا ل إ ب ل و إ ذ ا بفارس قال هو هذا و قال يحدث ف ر أ ي ت فارسا لم أ ر ى قط أ ع ظ م منه ولا أ ج س ا م وزيد ا هذا زيدا كان مشهورا بعظم جثته وطوله قال لما أ ر ى قط فارسا اعظم منه ولا أ ج س م فوق فرس و ي ج ل ا ه تخطان ا ل أ ر ض قال ومعه عبدان له يسيران على جنبيه قال فبرك الفحل فبركنا جميعا فقال الفارس ل أ ح د عبديه أ ح ل ب فلانه للشيخ يعني ن ا ل قال ل ل ف ن ي ة ح ب ه ا قال للشيخ فحلبها ووضع ا ل إ ن ا ء أ م ا م الشيخ قال فكرع الشيخ م ر ة أ و مرتين ثم وضع ا ل إ ن ا ء قال فثرت إ ل ي ه فشربته ثم رجع العبد فقال لسيده يا مولاي قد شربه حتى أ ت ى عليه ففرح الفارس وقال حلوب له فلانه قال فحلب ا ل ن ا ق ة ا ل أ خ ر ى ووضع ا ل إ ن ا ء أ م ا م ه فشرب منه الشيخ م ر ة ووضعه قال فذهبت إ ل ي ه فشربت نصفه خشيت إ ن شربته كله أ ن يفطن لي م ا يمكن الشيخ ن يشرب جوجل لا والعس هذا إ ن ا ء يعني يشرب منه ا ل ث ل ا ث ة و ا ل أ ر ب ع ة قال فلما جاء العبد و ر أ ى ذاك قال قال, لا للعبد قال لمولاه قد, قد جرب الشيخ وروي أنه بن خلل أشبع صافر قاله دعه ف أ م ر ب ي يعني بكر أ م يعني خروف أم فذبحه فشوي ة شوية وأعطي منه للشيخ قال فلما أ ك ل و ا وناموا وسمعت غطيطهم قمت إ ل ى الفحل فحللت عقاله فركبته فاندفع بي فتبعته أن الإبيل جميعا قال فمشيت ليلي حتى أ ص ب ح ت ثم نظرت ل ا أ ح د قال فشللت ا ل إ ب ي ل شلا عظيما شللتها أ ي دفعتها حتى مشت حتى سارت سيرا شديدا قال فشللتها شلا حتى تعال النهار قال فالتفت التفاته ف إ ذ ا شيء يقبل نحوي ك أ ن ه طائر قال فانتظرت قليلا ف إ ذ ا فارس على فرس ف إ ذ ا هو صاحبي أ م س قال فنثلت كنانتي و أ خ ذ ت قوسي ووقفت بينه وبين ا ل إ ب ل قال فوقف بعيدا وقال لي حل عقاله حل عقاله لقد أكل فقال ح ل له بشي تبعوهن ف له هذا السارق قاله كلا والله لقد خلفت نسيات ولدات و ب ن ت ا ت خلفت نسيات في ا ل ح ي ر ة وحلفت والله لا أ ر ج ع إ ل ي ه م حتى أ ك س ب ه م خيرا أ و أ م و ت فقاله إ ن ك ميت فحل ا قاله لا املك فقاله هو والله ما قلت لك زعما ما كين ما غديش نتلقب لك فقال له ذلك الفارس إ ن ك لمغرور انصب لي خطامه و ر ل ي يوقف اجعل فيه خمس عجر. عجر قال ففعلت فقاله الفارس أ ي ن تريد أ ن أ ض ع سهمي و الان يحدثه من بعيد وذاك عقد عقدا في حبل و قال, قال ورمى ا ورم الخمسه البعيد حطها البصة قال ورَمَا الْعُجَرَ ا ذلك قلة في فين بخمسه اسهم يعني ما وحدا زجلت قال فلما ر أ ي ت ذلك وضعت نبلي في ك ن ا ن ت ي وحطت القوس واستسلمت ايش هتدير لي بحال فقال ف أ خ ذ القوس و أ خ ذ ا ل أ س ه م وقال لي ارتدف خلفي, خلفي فركب خلفه فقال كيف ظنك بي ا ل آ ن فارس الذي سيكون بعد ذلك هو زي الخيل قال له كيف ظنك بي فقال هذاك قال أ ح س ن ظن قالوا كيف ذلك قال أ تعبتك ا ل ل ي ل ة ثم أ ظ ه ر ك الله بي فقال ما كنا لنهيجك وقد بت تنادم مهلهلا تشرب معه و ت أ ك ل معه فما كنا لنهيجك وقد بت تنادم و هالهيلا صار لك حق علينا ونتك تهلهل و ندم ت ت ك ن ا فقال له أ ن ت زيد الخيل قال أ ن ا زيد الخيل وهل ذ قضيه هذه سئل اعرابي من أ ذ ك ى الناس قال ا ل ف ط ن المتغابي ا ل ف ط ن المتغابي هذا أ ذ ك ى الناس هذا زيد فقال اعرابي ونص فهو ر الفاطن المتغابي وهذه تدلكم على أ ن القوم كانت عندهم أ خ ل ا ق لا, لا تحسب انها كانت ج ا ه ل ي ة في كل مناحها النبي صلى الله عليه وسلم قال جئت ل أ ت م م مكارم ا ل أ خ ل ا ق يعني كانت هناك بعض المكارم كينا وهذه ا ل ق ض ي ة يجب أ ن ي ت ح ل بها الناس يعني قبيح قبيح منك أ ن تكون مغفلا هذا ا لا شيء لا يمدح به الناس المغفل هذا رتيد عليه يقول عليك حكوا قلوب الناس مغفل لكن هذا الذي يتغافل وفطن و... ولكن يتغافل وهذا هو الذي يعاش معه إذا إذا كانت المرأة إذا كانت ت المرأة فقال س ولكن كانت ك و ن ما ل ق ف كنا ي يعاش ف فقال معه لنهيجك و ق د بت تنادم ي مهلهلا ثم قاله لو كانت هذه ا ل إ ب ل و لي لسلمتكها ولكنها لابنتي مهلهيل ا ف أ ق م معي فمضت أ ي ا م و أ غ ا ر زيد على بني نمير فاستلب منهم م ئ ة ن ا ق ة ثم قال لذلك الرجل اهذه أ ح ب إ ل ي ك أ م يال أ خ ر ى قال هذه قال ف أ خ ذ ه ا وانصرف أ د ر ك ا ل إ س ل ا م كما اخبرتكم ومات رضي الله عنه على هذا الذي ذكرنا نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن عبيد بسم الرحيم رحمه الله قال الله الله يحيى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 محل خلاف الجمهور يقولون إ ن الغسل ل أ ن ا ل إ ن ا ء تنجس و إ ذ ا كان الاناء تنجس معناه أ ن لعاب الكلب نجس, والكلب نجس وقال ا ل ل ك ب نجس و ا ل م ا ل ك ي ة إ ن الغسل ليس ل ن ج ا س ة ا ل إ ن ا ء وليس لعاب الكلب حينئذ نجس ا و إ ن م ا هذا الغسل لعله ما هي يا مالكيه ما لا نعرفها لم نعقلها فلا غسل تعبدي تعبدي يعني غير معقول ا ل ع ل ة عله هذا الغسل لم يعقلها لم يدرك ه العقل ا الجمهور استدلوا ب أ د ل ة منها ما رواه البخاري عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا ولغ الكلب في إ ن ه ا ء احدكم فليرقه غ س سبع ل ل ه ف ي وليغسله سبع مرار قالوا إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ م ر ب ا ل إ ر ا ق ة وبالغسل ولا يكون ذلك واجبا ً إ ل ا إ ذ ا كان ا ل إ ن ا ء قد تنجس ق ا ل والنبي يعني ا ي ك و الغسل ا و ج ا إلا إذا كان الإناء ً تنجس ن و ب صلى الله عليه وسلم أ م ر ب ا ل إ ر ا ق ة بإراقة ما في ا ل إ ن ا ء والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إ ض ا ع ة المال فلو لم يكن هذا الذي في ا ل إ ن ا ء قد تنجس لما أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم بانه إ ر ق ت ه ل أ نهى عن ا ض ا ع ة المال و إ ر ا ق ت ه إ ض ا ع ة له و ا سدلوا ت أ ي ض ا بما ر و ا البخاري عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال طهور إ ن ا ء أ ح د ك م إ ذ ا ولغ فيه الكلب أ ن يغسله سبع مرات قال و الطهور ا في مصطلح ا ل ش ر ي ع ة ي أ ت ي ل معنيين لا ثالث لهما هكذا يقول الجمهور. ياتي ق و ل ل ج م ه و ر ي أ لي معنيين ا ل أ و ل ا ل ط ه و رفع ر الحدث والثاني ا ل ط ه و ر إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة هذا الطهور في الشرع اما رفع ح د ث و إ م ا إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة و ا ل إ ن ا ء لا يوصف ب أ ن ه محدث لا يتصور في ا ل إ ن ا ء رفع الحدث فلم يبق إ ل ا إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة فحينئذ يكون طهور ل أ ن ه تنجس ا س ت د ل ا ل م ا ل ك ي ة بأدلة ل ل ا ا م ك يقولون ة ي إ ن هذا الغسل ليس ل أ ن ا ل إ ن ا ء نجس واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري أ ن رجلا ر أ ى كلبا ي أ ك ل ا ل ث ر ا من العطش ف م ن أ خفه فجعل يغرف له حتى أ ر و ا ه فشكر الله له ف أ د خ ل ه الجنه ة موضع ا ل ش د الحديث هذا ذلك الرجل أن يغرف للكلب أ ك ر م ك م الله في ه خفه والكلب يشرب من خف الرجل فلا بد أ ن يبقى س ؤ ر الكلب في خفه والرجل لبس خفه وانصرفه ولم يذكر أ ن ه غسل خفه ولو كان لعابه نجسا لوجب عليه أ ن يغسل خفه حيث لم يفعل دل على طهارته استدلوا ايضا على ذلك بما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت الكلاب تقبل ولم ت د ب ر في ا س ج د ف يكونوا عهد عليه الله النبي صلى الله عليه وسلم ولم ي يرشون شيئا من ذلك أن لا ي غ ب عن أ ذ ه ا ن ك م أ ن المسجد في ذلك الوقت في فيه ا ل ص ف ة التي ي أ و ي إ ل ي ه ا من لا م أ و ا له من أ ه ل ا ل إ س ل ا م فيها ي أ ك ل و ن وفيها يشربون وفيها يقيمون ومثل هذا الموضع لا بد أ ن تبقى فيه يعني يبقى فيه فتاه ي ه ف ا ل أ ط ع م ة أو يبقى ي ف ه يعني بقايا من ا ل إ د ا م يعني مما ي أ ك ل الناس وقلال كلاب تقبل وتدبر لا بد في إ ق ب ا ل ه ا و إ د ب ا ر ه ا من أ ن تلحس بعد ذلك الموجود ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك يقول ابن عمر دل ذلك على أ ن ه ا ليست ن ج س ة ودليل آ خ ر من هذا الحديث لو كانت الكلاب ن ج س ة لمنعت ا من دخول المسجد ل أ ن المسلمين متفقون أ ن المساجد يجب أ ن تجنب النجاسات فلو كانت الكلاب ن ج س ة عندهم لمنعوها من دخول المسجد النبوي ولو قيل إ ن ه ا كانت تدخل على حين غ ف ل ة منهم لقلنا كان يجب أ ن يغسلوا مواضعها بعد ذلك كما فعلوا ب ا ل أ ع ر ا ب ي الذي بنى في المسجد ولم يفعلوا فدل على أ ن ه ا لم تكن عندهم ن ج س ة واستدلوا رأوا أيضا بما رأوا الشيخان على ذلك عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أ ن ه قال قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي إني أرسل اني ل ل م م ع إ أ ر س ل كلاب المعلم ة ف ي م س ك ن اني علي علي معلم ع الله الكلاب ي فأذكر هذا اسم في ارسل ل فقال له ص ي د و الله الله إذا صلى عليه وسلم أرسلت كلاب ك ا ل م ع ل م ة ف أ م س ك ن ا علي ك فاذكر اسم الله عليه قال فقلت يا رسول الله و إ ن قتلن يعني لم يمت و الصيد ب ض ر ب ة الصائد إ ن م ا مات ب ع ض ة الكلب قال و إ ن قتلن فقال صلى الله عليه وسلم وإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس معها ان العلماء يفرقون بين كلب المعلم وكلب ا ل غير المعلم وهذا من أ ص ر ح ا ل أ د ل ة على أ ن لعاب الكلب طاهر ل أ ن ه لا بد أ ن يصل شيء من لعابه مع أ ن ي ا ب ه إ ل ى الصيد ولم ي أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الصيد قبل استعماله ومشهور معلوم أ ن ه م كانوا في م و ض ع الصيد يشوونه ويصمتونه بغسل وبغير غسل فلو كان نجسا ً كان لازما ً أ ن يبين لهم و أ ن يؤمروا بغسله وحيث لم يكن وقد م ن ذلك أيضا اجاب المالكيه وقالوا من ا ل أ د ل ة أ ي ض ا قبل ما نتكلم عن ا ل أ ج و ب ة ومن ا ل أ د ل ة أ ي ض ا هذا الحديث قول ا ل ر س و ل صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب فليغسله سبعة مرات قال ا ل م ا ل ك ي ة قول النبي صلى الله عليه وسلم سبع مرات التقييد بالغسل سبعا هذا دليل على ا ل ط ه ا ر ة وليس دليلا على النجاسه ا ل م و يقولنا النبي قال صلى الله عليه النبي الله عليه سبعا وسلم وسلم بغسله نجاسته أمر مغلظة دليل نجاسة نحن نقول هذا دليل على طهارته وليس دليل على نجاسته لان م ذ ا ل أ لعاب الكلب ليس أ غ ل ظ ن ج ا س ة من البول والعذره كرامكم ا ل ل ومع ذلك فلم يؤمر بغسل البول والعذره سبع مرات و إ ن م ا اكتفي و بغسلها حتى تزال عينها فلو زالت عينها ب م ر ة و ا ح د ة أ و بمرتين او ب ث ل ا ث أ ج ز ا ء وكفت فحينئذ دل قو... يعني تقييد النبي صلى الله عليه وسلم الغسل بسبع على أ ن ا ل ع ل ة ليست إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة ل أ ن ه ا ب ا ل ن س ب ة ل إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة المطلوب فيها إ ز ا ل ة عينها و إ ن م ا دل على ع ل ة أ خ ر ى ما هي لا ندري ولذلك قلنا التعبد ورد ا ل م ا ل ك ي ة ما استدل به الجمهور قالوا أ م ا قول الجمهور إ ن النبي صلى امر ل ل عليه ل ه و س م ب ا ل إ ر ا ق ة فكان ذلك دليلا على أ ن ذلك المراقه نجس هذا نحن أ ص ل ا لا نسلم ب أ ن ا ل إ ر ا ق ة و ا ج ب ة فلا يمكن أ ن ت ح ت ج و بها علينا نحن المالكيه يقولون ا ل إ ر ا ق ة ليست و ا ج ب ة أ ص ل ا لماذا ل أ ن الكلب عندنا طاهر و ا ل ط ا ه ر إ ذ ا ولغ في ا ل إ ن ا ء لم يلزم إ ر ا ق ة ما ولغ فيه ثم نقول أ ك ث ر من ذلك ولذلك إن من الماء الطهارة لأصافه على أصله من الطهارة حتى يتغير وصف يتغير و نقول أ ن ا ل إ ر ا ق ة ليست و ا ج ب ة أ ص ل ا فلا يمكنكم أ ن تحتجوا علينا لأنه تقرر في علم المناظرة والجدل أن الحجة التي يحتج بها الأول على على أن مناظره بها خصمه تقرر في يحتج يجب أ ن تكون ح ج ة يسلم بها الطرفان أ م ا ح ج ة هي ح ج ة عندك وليست ح ج ة عندي لا يمكنك أ ن تستدل بها علي مفهوم و ذ ل ك نقول إ ن ا ل إ ر ا ق ة نحن نقول ه ي ليست أصلاً ولكن ا ج ب ة و نتنزل جدلا فنقول جدلا إ ن ا ل إ ر ا ق ة و ا ج ب ة لا يلزم من ذلك أ ن المراق نجس وجهه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ الكلب النبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس عن اتخاذ الكلب ر و ى الشيخان أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من اتخذ كلبا لا يغني عنه م ا ش ي ة ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قراط و ر و ى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا ليس بكلب م ا ش ي ة ولا ض ا ر ي ة ضاريه الصيد نقص كل يوم من عمله قراطان قالوا فنها ى ل ن ب ي ك النبي ن ا صلى الله عليه وسلم نها اتخاذ الكلب ومع ذلك اتخذوه فشدد عليهم ب إ ر ا ق ة ما ولغ الكلب فيه حتى إ ذ ا شدد عليه م في ذلك يعني, يعني تركوا اتخاذ الكلاب فنقول إ ن ا ل إ ر ا ق ة لهذا ولا ل ل ن ج ا س ة و أ م ا قولهم إ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ م ر بغسل ا ل إ ن ا ء و إ ذ أ م ر بغسله فذلك يدل على نجاسه نقول إ ن ا ل أ م ر بالغسل لا يدل على ا ل ن ج ا س ة الدليل على ذلك أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ م ر المحرم أ ن يغسل ثيابه إ ذ ا تعلق بها الطيب وليس أ ح د يقول إ ن الطيب نجس هذا الله عليه وسلم يأمره بالغسل ولا أحد يقول إن ذلك الذي يجب غسله استدل به من قوله صلى الله عليه وسلم طهور ذلك النبي بالغسل ولا الذي ناجس وأما ما استدلوا صلى وسلم يقول صلى وسلم إن من إناء يجب أحدكم أحد إ ذ الطهور و غ فيه الكلب أن يرسله الكلب مرات قالوا ا ل سبع أن في الشرع إ م ا رفع حدث واما إ م إزالة الطهور نجس ح ص و ر في ه ذ ا الحسر ا ل ذ ي ادعيتم ي ف ه نجس ر لا عليه لماذا؟ لأننا نوفقكم و د ن ا الطهور أو الطهور اصطلاح الشرع على شيء ثالث ما هو هذا الشيء؟ يطلق على قال هو أو ر في شيء و وسلم رأوا وغيره السواق ل الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي الإمام أحمد وغيره مطهارة للفم للرب مطهارة في أحمد مرضاة فقال صلى السواك ل ه م ط ه ا ر ة للفم الفم لا يوصف بالحدث وليس موضعا ل ل ن ج ا س ة ف إ ذ ا ومع ذلك السواك ن ب ي ل م م ط ه ا ر ة للفم السواك يطهر الفم يطهرهم ماذا من الحدث لا من ا ل ن ج ا س ة لا إ ذ ن هذا الحصر غير صحيح فنقول نطهره يطهره من ا ل أ ذ ى من الوسخ من القذر ف إ ذ ا كان هذا الحصر غير صحيح حينئذ يمكن أ ن يكون الطهور من هذه ا ل ع ل ة ا ل ت ع ب د ي ة التي ذكرنا ويعني هذا ا ل م س أ ل ة هي فيها نقاش أ ط و ل من هذا وهم أ ي ض ا لهم أ ش ي ا ء يردون علينا من أحسن من أو من أقوى من من م احسان يقال في الرد علينا ما قاله الرد ما ا ل ا الله قال المالكية ا ف ظ بن حجر رحمه الله. قال قول ق ي في معرض ل ص هو يعني بن حجر ح ر م ه الله رام أ ن يبطل هذا الكلام كله بقوله هذا الكلام هو قياس في معرض النص القياس في معرض النص هذا قياس باطل مردود عند العلماء لكن نحن لم نسلم للحافظ ا بن حجر رحمه الله لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل طهور اناء احدكم من ا ل ن ج ا س ة إ ذ ا ولغ فيه الكلب النبي صلى الله عليه وسلم أ م ر بالغسل ونحن نقول إ ن الغسل ليس ا ن ج س ه فهنا لا قياس عندنا في معرض النص و ا ل أ ظ ه ر والله سبحانه أ ع ل م مذهب ا ل م ا ل ك ي ة لهذا الذي ذكرنا لكم من النقاش ا ل أ ح ن ا ف رحمهم الله قالوا إن السبع هذا الغسل هنا لا, يقي لا, لا يقيد بسبع و إ ن م ا لو غسل الاناء غ س ل ل ا إ مرتين او ث ل ا ث فزال منه أ ث ر لعاب الكلب لكفى واستدلوا على ذلك بما ر و ا الدار ق ط ن ي أ ن ابي ل ن عن هريره أ ن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن, الكلب فيه عن الاناء يلغ فيه الكلب فقال يغسله ثلاثا أ و خمسا أ و سبعا فقالوا هذا م استدلوا ب ه على ل أنه الحديث يشترط ا ب ع وهذا ا ل بعدما رواه الدار ق ط ن ي ض ع ف ه هو حديث ضعيف عند الدار قطني نفسه و القطني س ت د ه عنه أنه ورد عن الإناء سئل ل الكلف فيه فكان يفتي بغسله قال ا ك نفسه ي ت ي ب غ ل مرتين هريرة راوي الطحاوي أو أبو هو ثلاثا الحديث قال هذا يقول الحديث ليس من روي أبو هريرة قالوا هو الراوي و هو ا ا ل وكان ه مخرجه و و يعلم مع ذلك يفتي ب أ ن يغسل إ ن ا ء مرتين او ثلاثا ف إ م ا أنه ان ل لا ح يصح د ي ث ع أبي هريرة و إ م ابا أن أ هريره يعلم ما نسخ الحديث وما قاله الطحاوي رحمه الله في النظر لأن القاعدة المقررة عند العلماء ان ل المقررة ا ع الراوي إ ذ ا خالف ر أ ي ه ر و الحجه ي ت ه ف ا ة في ي ر و ا ت ل الان في رأيه ا ح ج ة ل آ في ر و ا ي ة أ ب ي ه ر ي ر ة لهذا الحديث وليست ا ل ح ج ة في ر أ ي أ ب ي هريره ة وفي و ف ت ا ولا سيما إ ذ ا خالفت روايته ر أ ي ه ونحن نقول قد وجدنا ل أ ب ي ه ر ي ر ة فتوى م و ا ف ق ة للحديث الذي روى فهذه أ و ل ى من اعتبار غيرها المخالفه ة ذ ا الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة عن ب ز ي ا د ة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا ولغ الكلب في إ ن ا ء أ ح د ك م فليغسله سبع مرات أ و ل ا ه ن بالتراب هذا هو ما ي س م ي العلماء التتريب هذه ا ل ز ي ا د ة أ و ل ا ه ن بالتراب لم يقل بها ا ل م ا ل ك ي ة لماذا هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ب و ه ر ي ر ة رواه عن أ ب و ه ر ي ر ة أ م م من أ ص ح ا ب ه رواه عنه ا ل أ ع ر ج كما هنا في المطبع ورواه أبو ص ابو ل السمان ح أ صالح السمان ورواه أ ب و رزين ورواه ثابت ا ل أ ح ن ف ورواه همام بن منبه ورواه عبد الرحمن والد السدي ورواه أ ب و سلمه بن عبد الرحمن و ر و ا ه غيرهم عنه بلفظ ا ل إ م ا م مالك يعني من غير ز ي ا د ة التتريب و ه ؤ ل ل ا ا ء ذ ي ن ذ ك ر ن ابي لكم من أ ص ح ا أ ب ه ر ي ر ة كلهم ثقات رواه عن أ ب ي ه ر ي ر ة ابن سيرين وذكر ز ي ا د ة هذه ا ل ز ي ا د ة ابن سيرين فقط من جمله ة أ ص ح ا ب ج م ي ع اصحاب من جملة أ أ ب ي ه ر ي ر ة جميعا هو الذي روى ز ي ا د ة التتريب ثم وجدنا الذين رووها عن ابن سيرين اختلفوا في روايتها الان لم يروها من أ ص ح ا ب أ ب ي ه ر ي ر ة إ ل ا و أ ك ث ر أ ص ح ا ب أ ب ي ه ر ي ر ة لم يذكرها ثم ابن سيرين الذين رووها عنه اختلفوا عنه ف م ر ة يقولون أ و ل ا ه ن بالتراب و م ر ة يقولون ا ل س ا ب ع ة بالتراب و م ر ة يقولون أ و ل ا ه ن أ و أ خ ر ا ه ن بالتراب فهذان السببان أ ع ن ي ك و ن أ ك ث ر أ ص ح ا ب أ ب ي ه ر ي ر ة لم يروها ذ ه ل ز ي الا د ة م ي ر و ه إ ل ابن سيرين ثم س ب ب الثاني وهو أ ن أ ص ح ا ب ابن سيرين اختلفوا عليه فيها هذا مع ورود ر و ا ي ة أ خ ر ى ث ا ل ث ة عند ا ل إ م ا م أ ح م د عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا ولغ الكلب في ا ل إ ن ا ء فليغسله سبع مرات فاغسلوه سبع مرات وعفروه ث ا م ن ة في التراب هذه ا ل ر و ا ي ا كلها حملت المالكيه على أ ن يحكموا على هذه ا ل ز ي ا د ة بالاضطراب والمضطرب من نوع المطروح الضعيف ولذلك لم ي أ خ ذ و ا ب ه ا و ل م ي ع م ل و ا ب ه ا و ل و ل ك ق ا ل ا ل ش ي خ خ ل ي ل رحمه الله و ل و ن ان الله يقولون ان الله ي و ل ن ا الله يقولون ان ا ي ق و ل ان ق و ل و ن ان الله يقولون ان الله يقولون ا الله ي ق و ل ان ا ق و ل و ان يقولون ا ل ل ه يقولون ا ل ل ق و ل ا ل ل ان ا ل ل ي ق و ا ل ل ه ي ق ل ن ان ي ق و ل ان ا ل ل ي و ل ان ا ل ل يقولون ا ل ل و ل و ن ان ل ل ه ي ق و ل ان ا ل ي ق و ل ا يقولون و ل و ن ا ل ل ه ي ق و ل ل ل ه و ل ن ان ا ل يقولون ا ل ل ه ي ق ل ن ا الله ي ن ان ل ه يقولون ا ل ل ه ي ن ان الله ي ق و و ا ل ل ن د ن الله ان ل ل ن ان ل و ل و ن ان ل ل ن ا ل ل و ل و ن ل الكلب طاهر ونود بغسل إ ن ا ء ماء احترازا من إ ن ا ء الطعام هذا لا يندب غسله ولا تندب إ ر ا ق ت ه من أ ي ن أ خ ذ ا ل م ل ك ي ة إ ن ا ء الماء من قولني بصوت من إناء احدكم اما انيه وهذه التي يتصور أ ن يلغى فيها الكلاب ل أ ن ه ا تبقى م ب ت ذ ل ة أ م ا أ ن ي ة الطعام فهذه لا تكون في متناول الكلاب ونود بغسل إ ن ا ء ماء ويراق و ونودي بات إ r a k ا ت و كما ذكرنا ونودي برسلو نائما إي ء ويراقو لا ط تامن لا إ نائما ء و لا حوضن ه ب أ ن الكلب و لا غفي حوض لا يندبو Irakاتو الحوض لانني سلم قال نا متيكولك الملكيه ما انو في قبل دليل ونودي برسلو نائما إي ويراقو لا تامن و حوضن تابودا لا يعني ان هذا الغسل لا لا لنجاسه ا إ ن م ا هو تعبد و ن د ي ب غسل إ ن ا ء ماء ويراق لا طعام وحاضن تعبدا سبعا خلافا لي ا ل ح ن ف ي ة سبعا بولوغ كلب يعني قالوا بولوغ كلب احتراسا من لو أ د خ ل مثلا رجله فيه فهذا لا يوجب لان ابن جزيرتهم قال إ ذ ا ولغ بولوغ كلب مطلقا هذه مطلقا ل ي ب ي ن أنه س و ا ء كان الكلب م أ ذ و ن ا فيه أ و غير م أ ذ و ن فيه او غير م أ ذ و ن فيه كالماذون فيه ك ل م ا ش ي يقفز او غير م أ ذ و ن فيه الحكم يعم الكلاب جميعا لقبني بصمه اذا و ل غ الكلب لولاه ب و ل و ج ك ل ب م ط ل ق ا لا غ ي ر ه ل و و ل غ خنزير مثلا النصجا ء ب و ل و ج ي ك ل ب م ط ل ق ا لا غ ي ر ه عند قصد الاستعمال يعني لا يندب الاراقه بمجرد ولوغ الكلب إ ن م ا تندب الاراقه عند إ ر ا د ة الاستعمال ه استعمال ل ل ا ا ن الاناء هبأنا الكلب ن ا ا ولغ ذلك ل في إ ثم ثم ثم مرة انصرف راجع انصرف شحن رستور عفا ولغ ولا ع ا و د ولا يتعدد بولوغ كلب أ و بولوغ كلام فيه شهد ع ن ا فهذا الكلام كله بلا تدريب لكن من المالكيه من آآ آآ يعني آآ قال بهذا التدريب ومن أ ش ه ر ه م القرافي ف قد قال قد صحت ا ل أ ح ا د ي ث بالتتريب فالعجب من المالكيه تركهم العمل بها ولكن ق د رد ا ن ا ا ا س عليه ل ل م ي ردوا على القرف قالوا على لا عجب لا ل أ ه ممن ح ك و و ا بالطرابها ل ك وممن ايضا قال بالتتريب من المالكيه الشيخ محمد سالم بن عبد الودود رحمه الله ه في في نظمه قد قال قال د الشيخ وتركوا التتريب لمختصر خليل للطراب في ي ح ث والنقل لب الباب وترك التدريب لماذا ل ل ت ر ا ب حديثه قال والنقل لب الباب اي قد صح النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه ا ل م س أ ل ة فلا يعدل وفي شرحه على هذا البيت قال أ ن الاضطراب الذي يضعف ا ل م ر و ي ة ويحكم برده وطرحه هو الاضطراب الذي تساوت احتمالاته اما, أما الاضطراب الذي رجح بعض طرقه فهذا يجب العمل بالراجح منها وطبعا ل الطريق إذا ا التي رواها مسلم هذه طريق أ ر ج ح من غيرها و ا ل ذ ي ذكره الشيخ هو الذي عقده العراقي ذكرنا لكم م ر ة أ ن العراقي رحمه الله قال مضطرب الحديث ما قد ورده الحديث قد مختلفا من واحد ف أ ز ي د ا في متن ن و في سند إ ن اتضح فيه تساوي الخلف متى يكون هذا الترب مجبن الضعف إ ن اتضح فيه تساوي الخلف أ م ا الرجح بعض الوجوه العراقي يقول بعض, وجوه بعض الوجوه لم يكن مضطرب ا والحكم للراجح منها وجبه كما هنا الله اعلم نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك انه أن ل ل الله صلى الله عليه وسلم قال استقيموا وسلم و ذ ا ا ل بلغه ا يقول عبيد ل ل ا رحمه الله عن مالك أنه بلغه وقد سبق لنا الكلام على بلاغات ا ل م و ط أ وهذا البلاغ موصول وصله ابن عبد البر في كتابه التمهيد وفي كتابه التقصي وهو موصول من ر و ا ي ة ثوبان رضي الله عنه ومن ر و ا ي ة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لكن بلف باختلاف يسير عن لفظ ا ل م و ط أ ف إ ن ه عنهما بلفظ واعلموا أ ن خير أ ع م ا ل ك م هنا واعملوا استقيموا في لفظ الموطا أ ا س ت ق ي م و ولن تحصوا واعملوا وخير اعمالكم الصلاه واعملوا وخير اعمالكم في, في, في غير المطا استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان خير أ ع م ا ل ك م ا ل ص ل ا ة أ و من خير أ ع م ا ل ك م ا ل ص ل ا ة وفي هذا الحديث مباحث لم يبق من الوقت ما يسعها فنرجئها إ ل ى مجلسين ق ا د م إ ن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهد ان لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت أ س ت غ ف ر ك و أ ت و ب إ ل ي ك والحمد لله رب العالمين